قُمْ رَبَّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِضِ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلٍّ ذَافَسْتَفِقْ خَيْرًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يَسْتَبِقُكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا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 لَكُمْ شَكُورٌ لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ شَأْنِي وَلِأُتِمَّنَ مَن مَّثَّعَ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ 117. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 118. فاذكروني